لآن لا القرآن ا ل ل ه ا ل ح م د لله ر ب ا ل ع ا ل م ي ن ا للعلوم ر ح م ن ا ر ح ي م ا ل د ي ي ن إ ا ك وإياك نعبد ن س ت ع ي ن اهدنا ل ص ر ا ط ا ل م س ت ق ي م 「そろーた الذين انعمت عليهم」「غير المغضوب عليهم ولا الله」ول وكان الانسان اكثر شيء ئ جدلا وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا أ و ل ي ن أ و ي أ ع ه ا ل ع ذ ا ب ل ا وما ن ر س ل ا ل م ر س ل ي ن إ ل ا مبشرين و م ن ذ ر ي ي و ج ا د ل ا ل ذ ي ن كفروا ب ا ل ب ا ط ل ل ي د ح و ه الحق واتخذوا ل ف ض ي ل ل و ر محمد راتب ل ن ا ب ل س ي موسوعه ا ا وإن ت م إلى النابلسي ه للعلوم ر الاسلاميه ر م و س ل ع ه النابلسي ع للعلوم د ن ي ج د ن دونه و م ل الاسلاميه ك لما ظلموا و ج ا ا ل ل ع مالك ي ن ر الرحيم ح م م ن ا ل يوم ا ل د ي ن إ ي ا ك ن ع ب د و إ ي ا ك ن س ت ع ي ن ا ه د ن ا الصراط المستقيم صراط الذي نعمت أ ن عليهم غير ا ل م غ ل و ب عليهم و ل ت ن موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ل ه ا س ل ا م ل ه 私たちはに私たちはこのようたはこのようはこのようにはこのように私たち الجنة هم ا ل ف ا ئ ز لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله تلك ا ل أ م ث ا ل نضربها للناس لعلهم يتفكرون